يقوم ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله قل افر ما تدعون من دون الله إن ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضر ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضر او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمتي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 قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون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 فاطي ر السماوات والأضض عم الغب والشهادتي أن تتحكم بين عبادك في مك فيه يختفون.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 وَبَدَا لَهُمْ سَيَآتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنِّي مَا أُوتِيتَهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعَذِّبِينَ